أحسن الله إليك يقول السائل ما حكم العمره عن الميت العمره عن الميت لمن اعتمر عن نفسه مريدا بها الإحسان إلى ميت من قريب أم أو أب أو خال أو عم أو نحو ذلك هذا من الإحسان للميت وهي تنفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى و يؤجر عليها الحي وهي من البر وهي من البر والصلة ولكن يشترط أن يكون قد اعتمر عن نفسه نعم يقول أحسن الله إليكم شيخنا هل سبب إضلال العبد وعدم توفيقه للحق نجاسة قلبه التي أثمرت فساد أخلاقه القلب هو الأساس مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدا الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو الأساس في الخير والشر وهو المنبع المنبع للخير والمنبع أيضا للشر ولا شك أن نجاسة القلب وتأصل الشر فيه يحول بينه وبين الانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى وحسن الاستفادة من هدايات القرآن وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد هداية ايقظ قلبه وأزال عنه نجاسة لأن القلب حتى وإن كان ملوثا ب الشرك قد يفتح الله عليه ويهديه وتتحول تلك النجاسة إلى هداية وطهارة فضلا من الله سبحانه وتعالى ومن والقصص التي مرت معنا فيها ما يشهد لذلك ويدل عليه لكن تلوث القلب ونجاسة القلب حائل بين العبد وبين الانتفاع بهدايات القرآن ولهذا ينبغي على العبد ليستفيد وينتفع أن يجاهد نفسه على صلاح قلبه وإصلاح قلبه ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك أتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه